إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمُ الثَّنَاءَ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّؤْمِنُونَ قَالُوا مَا أَنتُم إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنتُم إِلَّا تَكْذِبُونَ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 وإذا قيل لهم أنفقوا مما رَزَقَكُمُ الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا فِي ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين